شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم الله أكبر الله أكبر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 ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكى من يخشى ويتجنبها الْأَشْقَى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أَفْلَحَ من تزكى وذكر اسم ربه فصلى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 سميع اللهني من حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله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 غير المذضوب عليهم ولا لكم دينكم ولي دين الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله أكبر, الله أكبر Mevrouw akbar. voorzitter, akbar. ben akbar. minister akbar. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله الله الله أكبر, الله أكبر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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم لك الحمد على التمام ولك الحمد على الكمال نحن الفقراء الذين اغنيتهم نحن الاذلاء الذين رفعتهم اللهم لك الحمد حمدا لا ينبغي الا لك لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا اجر لقائله الا رضاك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت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 توفنا وانت راض عنا اللهم رب جبرائيل واسرافيل وميكائيل نعود بك من عذاب القبر نعود بك من عذاب القبر ومن حر النار نعوذ بك من عذاب القبر ومن حر النار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 ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي امرنا بتوفيقك وايده بتاييدك اللهم اجعل عمله في رضاك وخذ بناصيته للبر والتقوى واصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا من هو ارحم بعباده من الوالده بولدها نسالك ان تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم اجسادنا على النار اللهم اكتب براءتنا من النار يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم ايدهم بتاييدك واحفظهم بحفظك وانصرهم بنصرك في كل مكان يا رب العالمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وجد علينا باول الحظوظ من رضوانك ولا تحرمنا ما عودتنا من جميل احسانك يا رب العالمين اللهم اعد علينا رمضان اعواما عديده وازمنه مديده ونحن في خير وسلامه وعمر مديد يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم ارشدنا الى استدراك الهفوات من قبل الفوات والهمنا اخذ العده للوفاه قبل الموافات ونجنا يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبرات وبلغنا ما لا تبلغه آمالنا وأعمالنا من الخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك لسخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله أكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر